تنزيل من الرحمن الرحيم قد قدمنا الكلام عليه وعلى نظائره من الآيات في أول سورة الزمر وقوله تعالى كتاب فصلت آياته كتاب خبر مبتدا محذوف أيها هذا كتاب والكتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب وانما قيل له كتاب لانه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قران مجيد في لوح محفوظ ومكتوب ايضا في صحف عند الملائكه كما قال تعالى كلا انها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مكرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال تعالى في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنته الصحف المكتوب فيها القرآن رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فصلت آياته التفصيل ضد الإجمال أي فصل الله آيات هذا القرآن أي بينها وأوضح فيها ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم والمسوغ لحذف الفاعل في قوله تعالى فصلت آياته هو العلم بأن تفصيل آيات هذا القرآن لا يكون إلا من الله وحده وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تفصيل آيات هذا الكتاب جاء موضحا في آيات أخر مبينا فيها أن الله فصله على علم منه وأن الذي فصله حكيم خبير وأنه فصله ليهدي به الناس ويرحمهم وأن تفصيله شامل لكل شيء وأنه لا شك أنه منزل من الله كقوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وقوله تعالى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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون وقوله تعالى افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والايات بمثل ذلك كثيره قوله تعالى قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون قوله قرانا عربيا قد تكلمنا عليه وعلى الآيات التي بمعناه في القرآن في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى قرانا عربيا غير ذي عوج الآية وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لقوم يعلمون أي فصلت آياته في حال كونه قرآنا عربيا لقوم يعلمون وإنما خصهم بذلك لأنهم هم المنتفعون بتفصيله كما خصهم بتفصيل الآيات في سورة يونس في قوله تعالى ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وفي سورة الأنعام في قوله تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون إلى غير ذلك من الآيات وقد أوضحنا وجه تخصيص المنتفعين بالأمر المشترك دون غيرهم في سورة فاطر في الكلام على قوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة وبينا هناك أن تخصيصهم بالإنذار دون غيرهم في آية فاطر هذه وفي قوله تعالى في ياسين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وقوله في النازعات إنما أنت منذر من يخشاها وقوله في الأنعام وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع الآية مع أن أصل الإنذار عام شامل للمذكورين وغيرهم كما يدل عليه قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وإنما خص المذكورين بالإنذار لأنهم هم المنتفعون به لأن من لم ينتفع بالإنذار ومن لم ينذر أصلا سواء في عدم الانتفاع كما قال الله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة بشيرا ونذيرا حال بعد حال وقد قدمنا الكلام عليه وبعض شواهده العربية في اول سوره الكهف في الكلام على قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الآية وبسطنا الكلام عليه في أول سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فأعرض أكثرهم قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ياسين في الكلام على قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وفي سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فهم لا يسمعون أي لا يسمعون سماع قبول وانتفاع وقد أوضحنا ذلك بالآيات القرآنية في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء الآية أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى آملا أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته